وَأُولَٰئِكَ هُمْ وقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ومختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَادَّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجَهِيَ لِلَّهِ وَمَن اتَّبَعَنَّ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 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ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 وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم وجهه في الدنيا والآخرة ومن المقربين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 امنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ومكر ومكر الله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 وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحقيق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم Fa'intawwalu? Fa'innallah aliimul Mufsidin. Qul ya ahla al Kitab ta'alu ila kalimat sewaain baina la wa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 هأنتم ها هؤلاء حاججتم في ما لكون به علم حاججتم في ما لكون به علم فلما تحجون في ما ليس لكون به علم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 ولا تؤمن الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما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 Innallahina yang berjanji dengan Allah dan iman mereka sedikit sahaja. Mereka tiada keberuntungan di akhirat, Allah tidak berbicara kepada mereka, tidak menghantar mereka pada hari kiamat, dan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 مَن كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ, ثم يقول للناس كُونُوا عِبَادًا لِّمِن دُونِ اللَّهِ ولكن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 a ya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun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 Afwai radhiyallahyabuun walahu aslaman fi al-samawat wal-arz ta'uun wa karhuun wa ilaihi yurjuun. Qul aman bil lahi wa ma anzil علينا وما أنزل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 أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من نصير لن تنال البر حتى تنفق من ما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله به عليم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 قل فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَّلُوا هَاهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ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 وَمَن يَعْتَصِي بِاللَّهِ فَقَد هُدِيَ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْسِلُونَ dan berkata oleh Allah semua dan tidak berhati-hati dan mengingatkan Allah kepada anda jika anda berkata oleh anda dan berkata oleh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 كونتم خير امه اخرجت للناس tamuruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakan khayran lahum minhumul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 Min ahli al-kitab ummaqalimate yatel ayat Allah anat al-lail, wohum yasjudun, yuaminun bilaahhi walyaum al-akhir, wyaamrun bilmagroof, wyanhoun al-munkar, wusarigun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 هَؤُلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ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 إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذهم القائثان منكم أن تفشلوا والله وليهما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 وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله رسول أفإما تأوَقِتَ لَقَلَبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَقَلِّبَ عَلَى عَقْبِهِ فَلَيَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيع الذين كفروا يردكم يردكم على أعقابكم فتن قلب خاسرين بل الله مع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 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تحسونه بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّون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 اذ تصعدون ولا تلنون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم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 ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسٍ يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ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 Laukanu عندنا ما matu, wa maqtilu, liyajal Allah dzalik hasrat fi qulubhim. Wallahu yuhi, wa yumit. Wallahu bima ta'amlun dan ketikaابrak oleh suara l fiindad Allah Dan ketika berbalas akan tertinggal ia Dan banyak kosong dan yang proud Dan ketika berbalas anak ngat akan kereen ke Allah Dan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 ثمّ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضُوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ خَطِمٌ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِأْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ والله بصير بما يعملون لقد منن الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة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 Fazadahum imanu, waqalu hasbun Allah wa nigma al wakil. Fanqalabu binigma min Allah wa fadzlillam yamsashum suwu. Attabaguridz wal Allah. Wallahu dhu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 ولا يحسبن الذين كفروا انما نؤمّن لهم خير لانفسهم انما نؤمّن لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين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 فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ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 لا تَبَذُّلُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض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 ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار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 بعضكم من بعض، فالذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا جنات.